لا تختلط عليه اللغات يسمع ضجيج ا ل أ ص و ا ت على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم ب إ ل ح ا ح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفاء المستغفرين ولا ت و ب ة التائبين أ ح م د ه سبحانه الحمد الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم عباد ل الصادق الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ى وإمام سيد و ح ي ب رب ل ل المبعوث ع ا م ي بخير ن ي ن الله ه ا ي إ ى صراط ا ل ل ا ل مع س ت ق ي م و ل آله ى و أ ص ح ا عباد الله ب ه أجمعين مع ح ر ك ة ا ل ح ي ا ة ا ل ص ا خ ب ة و و ط ا ة المعايش ا ل ق ا س ي ة يفقد بعض المسلمين تماسكهم واتزانهم ف إ ن ا ل ح ي ا ة ا ل م ع ا ص ر ة أ و ر ث ت ه م أ م ر ا ض ا ن ف س ي ة وتقلبات ف ك ر ي ة واضطرابات ا ج ت م ا ع ي ة فزع بعضهم إ ل ى المخدرات وبعضهم إ ل ى المهدئات وبعضهم إ ل ى العيادات ا ل ن ف س ي ة وبعضهم إ ل ى المسكنات وبعضهم إ ل ى الدجل و ا ل ش ع و ذ ة والسحره وكل ذلك ل أ ن ه م فقدوا أ ه م ق ي م ة حياء ض خ م ة ا ل ح ر ك ة فيها م ا د ي ة والمعايش فيها ط ا غ ي ة والقيم تتلاشى تدريجيا فلا, فلا غني يرحم الفقير ولا د و ل ة تتدخل في شؤون الناس تنظم حركتهم في ظل, في ظل هذه ا ل أ و ض ا ع يفقد المسلم تماسكه حتى يصل إ ل ى د ر ج ة الانهيار وهنا تبرز صورتان ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ق ا ت م ة ص و ر ة الذين فقدوا الاحساس ب ا ل أ م ا ن و ب ا ل ط م أ ن ي ن ة و ا ل س ك ي ن ة تلاشت عندهم معاني ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ي ق ي ة البؤس يخيم عليهم فقدوا ا ل أ م ل وفقدوا معنى ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ي ق ي ة يعيشون بغير هدف هؤلاء ربما ينغمس بعضهم في أ ن ا ن ي ة وحقد ينطوي عليه و ص و ر ة أ خ ر ى ص و ر ة الذي يعيش كريما كريم المحيا كريم ا ل ك ل م ة كريم ا ل م ع ا م ل ة كريم التعامل مع الناس والفرق بين هاتين الصورتين الفرق بين ا ل إ ي م ا ن وعدمه بين من أ د ر ك ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن وبين من فقد لذة ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن يصنع المعجزات ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا وقر في القلب واستقر في الفؤاد يسري في الجسد وفي ا ل ح ي ا ة سريان الماء في العود ويجري مجرى الدماء من العروق يقلب الموازين يغير ا ل أ و ض ا ع يصحح المفاهيم يجعل ا ل إ ن س ا ن لا يعرف إ ل ى البؤس سبيلا ولا إ ل ى ا ل ي أ س طريقه يعيش وهو ينوم ينام على الرضا ويقوم على اليقين يتقلب في نعم الله لا يرى ا ل ح ي ا ة ق ا ت م ة إ ن م ا يرى ا ل ح ي ا ة ج م ي ل ة وصدق الله حين قال ومن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له م ع ي ش ة ضنكا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 من ذكر الله أ و ل ئ ك في ضلال مبين ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن ا ل ح ي ا ة التي نعيشها تجعل المسلم ك ا ل آ ل ة ويتعامل حتى في عباداته تعامل الروتين تفقد المؤمن أ ش و ا ق روحه و إ ح س ا س ه العميق بالغيب و ا ل إ ح س ا س بالغيب و ا ل إ ي م ا ن به هو مصدر سعادتنا و إ ل ه ا م ن ا الذي به نستقيم ا ل ح ي ا ة غيبتنا تماما مباني ض خ م ة وغابات من السيخ و ا ل أ س م ن وبنايات ش ا ه ق ة مع ا ل ح د ا ر وترد في القيم وتراجع في الفضيله هذه ا ل ح ي ا ة وطاتها ق ا س ي ة على كثير من الناس وبالتالي أ ر د ت أ ن أ ج ع ل هذه الخطبه عن ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن التي بها ندرك ح ل ا و ة ا ل ح ي ا ة من أ ق ا م حياته على أ ص و ل إ ي م ا ن ي ة ومبادئ إ س ل ا م ي ة ر ا س خ ة لا يمكن أ ن يشقى ابدا ولا يعرف الشقاء إ ل ي ه سبيلا ل أ ن ه يعيش وهو مؤمن يعرف أ ن ا ل أ م ر كله بيد الله تأمل معي هذا الحديث العظيم لمسلم وسلم الحديث الذي اللفظ فيه لمسلم في الصحيح قال صلى الله عليه فيه في هذا ذاق طعم ا ل إ ي م ا ن من رضي بالله ربه و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ذاق طعم ا ل إ ي م ا ن و ك أ ن ل ل إ ي م ا ن ح ل ا و ة و ك أ ن ل ل إ ي م ا ن ذوق يتذوقه المسلم ويشعر به ويحس به والسؤال هل وجدنا ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن في صلاتنا التي نصليها هل وجدنا حلاوة الإيمان وجدنا في مناجاتنا ورفع أ ك ف ا ل ض ر ا ع ة إ ل ى ربنا هل وجدنا ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن في أ ذ ك ا ر ن ا و أ ق و ا ل ن ا التي نقولها نمجد بها ربنا ا وجدنا حلاوة الإيمان حينما نفتح المصحف ونقرأ أجل كتاب وهو كتاب ربنا جل وعلا وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب هل وهو الله أجل جل لا ونقرأ نفتح ي م س في حندث الظلم وعن نواهيه كن يا صاحي م ز ج ر ا و ا ل أ م ر منه بلا ترداد فالتزم هو الكتاب الذي من قام ي ق ر أ ه ك أ ن م ا خاطب الرحمن بالكلمه هل تجد ل ذ ة و م ت ع ة عندما ت ق ر أ كتاب الله وتقلب النظر فيه أ ي ن ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن من رضي بالله ربا والرضى هو بالله ربا أساسه الايمان لان من رضي بالله ربا استسلم له و ل ج أ إ ل ي ه و ا ط م أ ن ت نفسه إ ل ى أ ق د ا ر ربه إ ن الكثير من الناس سبب قلقه وشقائه عدم رضاه بواقعه وكثير من الناس سبب مشكلاته أ ن ه لا يرضى ب أ ق د ا ر الله ولا ب ا ل أ ق ض ي ة وهذا سبب الشقاء و إ ن من عدل الله أ ن ه جعل ا ل ط م أ ن ي ن ه والسكينه في الرضا وجعل الشقاء و ا ل ت ع ا س ة في ا ل ص خ ط والضجر إ ن كثير من الناس ينفث صدره بالشكوى ويئن بالضجر تسمع عشرات الكلمات ومئات ا ل أ ل ف ا ظ التي تنم على غضب وعلى ضجر وعلى شكوى د ي ع ي ش ة د ي حياه زي الزفت و إ ل ى غير ذلك كيف حالك يقول نفسه الزفت بالله دي ح ا ل ة أ خ ي ر منا الموت هكذا تجد مئات ا ل أ ل ف ا ظ والعبارات التي تدل على أ ن ه م يعيشون ح ي ا ة شقاء وحق لهم أ ن يعيشوا ح ي ا ة الشقاء من عدل الله أ ن ه جعل ا ل س ع ا د ة و ا ل ط م أ ن ي ن ة في الرضا ب أ ق د ا ر الله سبحانه واقضيته أ ق ض ي ت ه و ب ل ل بالله ت ا ربا في أحكامه ي رضي في من أ و وعبادته ومعرفته وصدق اللجوء إ ل ي ه سبحانه وتعالى هل ر أ ي ت هل ر أ ي ت زيا ومنظرا أ ج م ل و أ ح س ن من شعار وزي الصالحين هل ر أ ي ت تعبا ونصبا أ ل ز و أ ج م ل من نعاس المتهجدين هل شاهدت م ا عن أ ص ف ى و أ ر ق ى من دموع القائمين المتحسرين الباكين الذين هم على تقصيرهم م ت أ س ف ي ن هل ر أ ي ت خضوعا ً وتواضعا ً أ ج ل و أ ج م ل و أ ف ض ل من تواضع الراكعين وجباه الساجدين هل ر أ ي ت حياه أ ج م ل من ح ي ا ة الصالحين هل ر أ ي ت ج ن ة في الدنيا أ ف ض ل و أ ل ذ و أ ط ي ب من ج ن ة المتعبدين في, في, في, في, في, في محراب ا ل ع ب و د ي ة ما أ ظ ن أ ن ح ي ا ة أ ج م ل من ح ي ا ة أ ه ل ا ل إ ي م ا ن بقلها وبكثرتها بغناها وبفقرها ل أ ن ه راض و ل أ ن ه م مطمئن إ ل ى أ ق د ا ر الله سبحانه وتعالى أ و ر د ابن أ ب ي الدنيا في كتابه القيم المجابين في الدعاء الذين أ ج ا ب ه م الله في الدعاء و أ و ر د ابن كثير في تفسيره في المجلد, في المجلد الثالث من التفسير في تفسير قوله تعالى أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا دعاه حكى عن صحابي اسمه أ ب و معلق ا ل أ ن ص ا ر ي وكان متعبدا وناسكا وزاهدا وكان يتاجر وفي الطريق جاءه قاطع طريق ولص اللص متلثم مقنع أ ر ا د أ ن ي أ خ ذ ماله و أ ن يغصبها و أ ن يقتله فقال له أ ب و معلق ما لي فداك خ ذ ه و ث ق ن ي قال مالك س أ خ ذ ه ودمك س أ ر ي ق ه ما عندك مفر فقال له دعني أ ص ل ي فزع إ ل ى ا ل ص ل ا ة وهكذا أ ه ل ا ل إ ي م ا ن يفزعون إ ل ى الله في الرخاء و ا ل ش د ة وتعرف على الله في الرخاء يعرفك في ا ل ش د ة صلى لله وفي سجوده دعا ل ل ه يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال ا لما تريد اللهم إ ن ي أ س أ ل ك بملكك الذي لا يرام وبعزك الذي لا يضام وبنورك الذي م ل أ أ ر ك ا ن عرشك اللهم أ غ ف ن ي اللهم أ غ ف ن ي وبعد أ ن سلم وجد اللص مترج في دمه وفارس على فرس قد وضع الرمح بين أ ذ ن ي ن الفرس خاتي الرمح يقدم كده بين أ ض اضان ن الحصان قصاد أ الحصان ي ق ت ر دما استغرب قال له بالله من أ ن ت الذي نجاني الله به قال له أ ن ا رسول أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا دعاه أ ن ا ملك من السماء ا ل ر ا ب ع ة لما قلت الدعاء قاله ثلاث مرات لما قلته في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى ضجت السماء بما فيها هل تظن أ ن المؤمن أ م ر ه عادي و أ ن ه يتعامل مع مسائل ح س ي ة فقط أ ت ظ ن أ ن هذا الكون ليس فيه إ ل ه يدبره ويسير امره أ ت ع ت ق د أ ن الله يعجزه شيء لماذا لا تدع و الله أ ت ظ ن أ ن الله لا يمكن أ ن ينصرك وبالتالي من رضي بالله ربا قال و ب ا ل إ س ل ا م دينا و ب ا ل إ س ل ا م دينا من عاش ب أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م وادابه ومكارمه وأخلاقه عاش سعيدا ل أ ن ه أ و ل ا لا يعرف إ ل ى ا ل أ ن ا ن ي ة سبيل يحسن إ ل ى الجميع طلق المحية سمح النفس هادئ الطبع جميل المعشر دمث الخلق يحسن إ ل ى الذين يسيئون إ ل ي ه وهذا مصدر س ع ا د ة إ ن من أ ك ب ر أ س ب ا ب ا ل س ع ا د ة الذين يسيئون إ ل ي ك فلو أ ن ك أ ح س ن ت إ ل ي ه م لشعرت ب ا ل س ع ا د ة ا ل غ ا م ر ة ولادركت إ ح س ا س ا ل أ م ن و ا ل ط م أ ن ي ن ة ا ل ح ق ي ق ي ة ولادركت ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن أ و ل م يقل صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيين ثلاث من كن فيه وجد بهن ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن أ ن يكون الله ورسوله أ ح ب إ ل ي ه مما سواهما و أ ن يحب المرء أ خ ا ه لا يحبه إ ل ا في الله تخيل حبك ل ل آ خ ر ي ن في الله مصدر من مصادر ا ل س ع ا د ة و ا ل س ع ا د ة ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن إ د ر ا ك ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن وذوق طعمه الذي نفقده جميعا أ و معظمنا إ ل ا من رحم ربنا منا هو الذي يدرك ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن مع هذه ا ل ح ي ا ة التي في جملتها صاخبه ة الحياة في شيء كل ك ل ا حولنا صاخبة مشغوليات الناس جارين من تلقون في ناس ما عارفين جارين ما واحد لي يقول ل حتى كل و ا ل ه يا ش ي خ ن ا والله ما قادر راسي أحق ي ع ن ي ن ش و ف ا ل م ش غ ولدينا جاري لكن ج ان يكون لدينا جاري لدينا جاري لدينا جاري لدينا جاري لدينا ج ا لدينا جاري لدينا جاري لدينا ج ا ر لدينا جاري لدينا جاري لدينا ل د ي ا جاري لدينا جاري لدينا جاري ل ي ن ا جاري لدينا ج ا ي لدينا جاري لدينا ج ا ر لدينا ج ا لدينا جاري لدينا ج ا ر ل د ن ا جاري ل د و ن ا جاري لدينا جاري لدينا جاري ل د ي ق ا جاري لدينا جاري لدينا جاري لدينا ج ا ر لدينا جاري لدينا ا ر ي لدينا ج ا ر د ن ا ل ك ن م ا ف ي س ي و ل ة و ه ك ذ ا ت خ ي ل و ا جامعنا د ذ ا وقف ا ل ز ي ا د ة دي ل أ ن ه ما في س ي و ل ة والله ك ل م بجد ا ل ز ي ا د ة دي ح س ا و ق ف ه ل أ ن ن ا ش ا ي ف ي ن ن ا كم ح س ا و ق ف ه كده أ ي زور تقول ل اخي ساعدنا لكن والله كويس ل ك بس ما في سيوله هماكل وشارب و اي ح ا ج ة لكن بس في ا ل جامع ما في س ي و ل ة اكلمك بجد والله في ناس ياخذ واحد بعد ما في س ي و ل ة لكن مصاريفه ا ل ش خ ص ي ة بيجيب لها س ي و ل ة من ما في والجامع واقف الزياده دي و ا ق ف ة لانه ما في س ي و ل ة وهكذا الغني ي ض ج ر يقول ما في س ي و ل ة والفقير ده أ ص ل ا فقران وتعبان وروحه م ا ر ق ة الناس دي المرتاح منه المرتاح المؤمن أ ن يكون الله ورسوله أ ح ب إ ل ي ه مما سواهما وحبك ل ل آ خ ر ي ن مصدر إ س ع ا د و أ ن يحب المرء أ خ ا ه لا يحبه الا في الله و أ ن ي ر ض ى ب ا ل إ س ل ا م د ي ن ا يقينا أ ن ه ا ل دين الحق و إ ن تعرضت ا ل أ م ة ل ه ز ا ئ م م ت ل ا ح ق ة ولكن الدين هو ا ل دين الحق أ ن يكره أ ن يرجع في الكفر الى الكفر بعد إذ أ ن ق ذ ه الله منه كما يرجع أ ن يقذف في النار العالم ا ل إ س ل ا م ي كان ا ح ت ل و ه ش ب ر ش ب ر نحن مغير ر أ ي ن ا في الدين ا ل إ س ل ا م د هو الحق لكن المسلمين باطل ا ل إ س ل ا م لا يمكن ان يكون باطل المسلمين على باطل يشكو العالم ا ل إ س ل ا م ي من ظلم أ م ر ي ك ا و أ ن ا أ س أ ل سؤال ما في افزع قبل كده ل أ ن ه ح ا ر أ م ر ي ك ا ظ ا ل م ة ولن يرفع ظلم أ م ر ي ك ا إ ل ا بعد أ ن نرفع الظلم من بعضنا أ م ر ي ك ا ظ ا ل م ة هل نحن ما ظالمين وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وما من ظالم إ ل ا سيبلى ب أ ظ ل م هل في ظ ل م بين الناس هل رفعنا الظلم بيننا خلي أ م ر ي ك ا أ م ر ي ك ا خليها انت جاري على أ م ر ي ك ا ملك والنساء العراقيات المسك... المساكين اللي اغتصوا بي المساكين عالم ملتهب المعتصم سير من بغداد أ ي ا م أ ن كانت بغداد بغداد أ ي و م أ ن كان في ا ل أ م ة حاكم ويوم أ ن كان في ا ل أ م ة جنود وعلماء يخافون الله سير المعتصم جيشا من بغداد إ ل ى ع م و ر ي ة في بلاد الروم ل أ ن روميا كشف نقاب ا م ر أ ة م س ل م ة كشف ن ق ا ب ة بس بس شال ان غطى من وشه كشف ن ق ا ب ة حسب البنات كلها كشفازته ذاته النقاب تبقى على وحس لو قال لك في واحد جندي أ م ر ي ك ي كشف غطاء م ر ة هو يكشف لي ذاته يخلي يكشف ليه ما يعين زي ما داري عين ما ما سير المعتصم جيشا وهزم أ م ة ك ا م ل ة و أ س ر ه م و أ و ق ف ه م صفا الروم وجاء ب ا ل م ر أ ة ا ل ح ر ة و أ و ق ف ه ا بينهم لتخرج الذي فعل بها هذا م ر ة و ا ح د ة ا ل ش ي ع ة جيش المهدي اغتصبوا ا م ر أ ت ي ن عراقيتين والله انا ص د ا مبسوط هذا كان ماسك ل تقول خلص الشيعة البلا والله ا انا دي ب م عشان ناس يعرفوا ا ل ش ي ع ة على حقيقته ا ل ش ي ع ة ف ي ه خير ناس ي ا خ ل ع م ل ا ل ش ي ع ة في العراق في المسلمين ا ل س ن ة لامريكا لا عملته ولا ا ن ج ل ت ر ى عملته ب ع ذ ب و ه ن اشد أ ن و ا ع التعذيب بيغتصبوا نساءهم جيش المهدي مسلط ن هذا مهدي م على المسلمين زي مهديه ي مهدده ي جيش المهدي قال أ ش ا ن دعاه التقريب بين ا ل ش ي ع ة و ا ل س ن ة يقفوا على حدهم ث ا ن ي يقول ا ل ش ي ع ة و ا ل س ن ة واحد واحد وين يختلفون من ا ل ق ر آ ن مختلفين ناس يقولوا ا ل ق ر آ ن دميه واربعه ع ش سوره سته ا ش و ي ة آ ي ة والشعب ي يقولوا ا ل ق ر آ ن 1 7 ع ه ع ش ل ف ا ي ة من ا ل ق ر آ ن دي نحن مختلفين ج ب لي شيعي بيؤمن ب ا ل أ ح ا د ي ث التي رواها أ ب و ه ر ي ر ة أ و رواه ع ا ئ ش ة أ و رواه ابو أو أ أو بكر الصديق أ و رواه عمر بن الخطاب كنا ب ا ك م ل أ انا رواه ك ف ر وين الالتقاء مع ا ل ش ي ع ة ا ل إ س ل ا م دين و ا ل ش ي ع ة دين آ خ ر دين يقوم على ا ل ف ا ر س ي ة د ي ن يقوم على ا ل ف ا ر س ي ة و ا ل ع ص ب ي ة و ا ل ع ن ص ر ي ة إ ذ ا كان أ ب و ل ؤ ل ؤ ة المجوس ي المجوس ي الذي ما سجد لله سجده ا ل آ ن في إ ي ر ا ن عنده ضريح قدر ا ل ل ي ل و باكر اسمه بابه شجاع مكتوب كده في الضريح ده مكتوب كده بالرخام ب أ ف ض ل أ ن و ا ع الرخام ضريح ا ل إ ي ر ا ن ي ي ن بزوروه وبيتبركوا ب ه اسمه ضريح بابه شجاع أ ب و ل ؤ ل ؤ ة فيروز أ ب و لؤلؤ الذي قتل عمر بن الخطاب في ا ل م د ي ن ة ا ل ل ي م ا س ج د لله س ج د اللي م ج بيعبد النار ولم يدخل ا ل إ س ل ا م م ر ة في إ ي ر ا ن ا ل آ ن ضريح معظم وعمر بن الخطاب يسب ع ل ا ن ي ة مش علانيه في إ ي ر ا ن في معرض الخرطوم في السودان خلي ذا خلي ايران حتى يعرف الناس ح ق ي ق ة الظلم إ ذ ا كان الظلم مر و أ م ر ي ك ا ظلمها مر على عالمنا أ ي ن العدل في حياتنا نحن, نحن نظلم ح ن ن بعضنا بعضا عادي جدا وبالتالي أ ن ترضى ب ا ل إ س ل ا م دينا هو الدي الاسلام هو دين الله الحق الذي لا يقبل الله سواه ثم وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ل نبيا اقتداء واهتداء واستقصاء لسيرته ا ل ع ظ ي م ة إ ن المؤمن إ ذ ا مر به ضيق في أ ي ن ا ح ي ة من النواحي وفتح س ي ر ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يرتاح نفسيا ويطمئن قلبه ل أ ن ه لن تكون حياتك ومصائبك ومعاناتك أشد من معاناة ر س وقال ل الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة ولما حزب الأحزاب الأحزاب قال الله عن قلوب المؤمنين اذ بلغت القلوب الحناجره قلوب ا ل ص ح ا ب ة قال و ت ظ ن و ن بالله الظنونه هنالك ابتلي المؤمنونه وزلزلوا زلزالا شديدا الرضا بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي عاتك بن تزيد ا بن عمرو بن نفيل ز و ج ة عمر بن, بن الخطاب و ا ب ن ة عمه كان عمر رضي الله عم ع متزوجا بها غضب عليها م ر ة زعل منها فقال لها لاسوء انك لاسوء انك قال لها ب ن ج م ك ما بخليك لي ل رجل لا والله سوء انك يعني أ د خ ل السوء أ د خ ل السوء عليك قالت له شوف الرضا الرضا فيه س ع ا د ة ما بعدها س ع ا د ة أ ت س ت ط ي ع أ ن تخرجني من ا ل إ س ل ا م بعد إ ذ هداني الله إ ل ي ه إ ل ى الكفر قال لا قالت ففيما تسوءني حسوي له شن يعني ا ل إ س ا ء ة عندها أ ن تخرج من الدين وتكفر طالما هي م ؤ م ن ة تاني أ ي ح ا ج ة س ه ل ة حتى واحد تلقاهم ضايق و ز ه ج ا ن وزي ما بقولوا الشباب و د ب ر س كويس تقولي ل ما لك يا أ خ ي ي ق والله ل يا أ خ ي ظروفنا صعبه والمعايش جباره أ ن ا مقتنع انو المعايش جباره جباره يعني شو كيف ج ب ا ر المعايش يعني بتضطر يا خ د م ه عمل شريف ما في شيء كل ميسر لما خلق له أ ه م شيء أ ن تتعاطى مع ا ل ح ي ا ة بالرضا تكون راضي و أ ن ت تتعامل مع ا ل ح ي ا ة ومع مفرداتها أ م ا إ ذ ا لم تتعاطى مع ا ل ح ي ا ة بالرضا ف إ ن ه شقاء من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن ف ل ن ح ي ن ه ح ي ا ة ط ي ب ة ولنجزينهم أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون ومن يريد أ ن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ك أ ن م ا يصعد في السماء تلتم تقول صليت الضائق لابة الضائق بلا السبب أقول لك حاجة والله في ناس عندهم أموال تقول لك والله ما عارف في حاجة عندهم يقول لك لأنك ما بيصلي الفجر、حاضر. لو عندهم ومضايقين ما غم ما ما حاجة ناس يا عارف حاجة حاضر حاضر في في زوفي في الفجر بديك شنو عوجها كده عنده لو فتحت ا ل ق ر آ ن ده بدك ع و د ة تقرا ا ل ق ر آ ن بتطمئن والذين آ م ن و ا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أ ل ا بذكر الله تطمئن القلوب الرضا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم والرضا ب ا ل إ س ل ا م هو مصدر ا ل س ع ا د ة و ا ل س ع ا د ة ذوق ا ل إ ي م ا ن هل تعلم أ ن ا ل إ ي م ا ن هو س ك ي ن ة النفوس و ه د ا ي ة القلوب منار السالكين أ م ن الخائفين ملاذ الهاربين م ن ح ة المحرومين س ع ا د ة البائسين هذا هو ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن الذي فقدته ا ل أ م ة ففقدت كل شيء فقدت بغداد وفقدت ك ا ب ل وفقدت قبل ذلك المعاني والقيم قبل أ ن تفقد الجدران والبلاد والمباني فقدت ا ل أ م ة أ ع ز ما تملك إ ي م ا ن ه ا بالله عز وجل ضاع ا ل إ ي م ا ن على أ ع ت ا ب القبور ضاع ا ل إ ي م ا ن بالسحر والدجل و ا ل ش ع و ذ ة ضاع ا ل إ ي م ا ن ب إ ت ي ا ن ا ل ك ه ن ة والعرافين ضاع ا ل إ ي م ا ن واللجوء إ ل ى الله الصادق واليقين بالله سبحانه أ ن عنده كل شيء أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ا ل إ ي م ا ن وحلاوته ذاق طعم ا ل إ ي م ا ن ثلاث من كن فيه وجد بهن ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن ل ل إ ي م ا ن ح ل ا و ة يحس بها أ ه ل ه ا تتضاءل كل الدنيا أ م ا م ه إ ذ ا بلغ ا ل إ ن س ا ن مبلغا من ا ل إ ي م ا ن تضاءلت الدنيا بكل ما فيها أ م ا م ه فلا تساوي عنده شيء هل وصلنا إ ل ى هذه ا ل د ر ج ة من ا ل إ ي م ا ن أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من المؤمنين وأن, وان يتقبل منا وان يحبب إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن وان يزينه في قلوبنا وان يكره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان وان يجعلنا من الراشدين وصلى اللهم وسلم وبارك وأنا عمال على م عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام الله لله على رسول、الله. وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه طعم ا ل إ ي م ا ن وحلاوته في فهمك للدين ثم في تعاملك مع ا ل ح ي ا ة وكيف ندرك طعم الايمان إ ي م ن ف حياتنا ندرك ط ع ل إ ي م ا في حياتنا إ ذ ا نسبنا ا ل أ م و ر التي تجري إ ل ى الله عز وجل و إ ل ي ه يرجع ا ل أ م ر كله ولله ا ل أ م ر من قبل ومن بعد حتى المصائب التي تقع أ و ل م ا أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة قد أ ص ب ت م مثليها قلتم أ ن هذا قل هو من عند أ ن ف س ك م ما أ ص ا ب ك م من م ص ي ب ة فبما كسبت أ ي د ي ك م ويعفو عن كثير ا ل أ م ر كله بيد الله قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء ا ل أ م ر كله لله إ ذ ا المؤمن يذوق طعم ا ل إ ي م ا ن مهما انقلبت المقادير ومهما اختلفت حياته عند المال ف إ ذ ا به يمارس اجل العبوديات وهي الشكر وعند الفقر يمارس اجل العبوديات وهي الصبر صبر ليس معه شكوى ولا ضجر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 تتقلب ا ل ح ي ا ة حوله وهو ثابت ت ت ق لا ب ل م ا د ة ف يهتز ي ي د هو ث ا ب لا ي ه ت ل أ ن قلبه مع الله لما, لما يصل المؤمن إ ل ى هذه د ر ج ة يحس ب ا ل ط م أ ن ي ن ة وبالامان يدرك معنى ا ل إ ي م ا ن الحقيقي الذي ننشده ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن أ ن ت ق ر أ كتاب الله متدبرا إ ي ا ه و أ ن تعلم أ ن ه كتاب الله المنزل و أ ن ه ا ش ر ي ع ة الله ا ل خ ا ت م ة و أ ن ه ا الدستور الحق الذي لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه و أ ن ه أ ن ز ل ه كتابا مهيمنا و أ ن ه الحق الذي من عند الله تقرا هذا الكتاب و أ ن ت مطمئن عندها إ ذ ا دعت ا ل أ م ة على الكفار أ ج ا ب ه م في زمن موسى عليه السلام أ و رسول من بني إ س ر ا ئ ي ل خرج يستسقي المطر يستسقي يمزل بهم لذلك خرج يستسقي بهم رفعوا أ ي د ي ه م وما أ ج ا ب ه م الله قال الله لنبيه قل لقومك خرجتم إ ل ى الفلاه ب أ ب د ا ن ن ج س ة ورفعتم إ ل ي أ ك ف ا سفكتم بها الدماء و أ خ ذ ت م بها أ م و ا ل الناس زل و ش ا ل بها الناس حق ل س و أ ت و ن ي ب ا ل س ن ة كذبتم بها و أ ت ي ت م تكتبوا تجي ترفع تقول يا الله قال لن أ ع ط ي ه م الله قال لا اريد ان ا ف د ل ذلك ا ل أ ب د ا ن ن ج س ة و ا ل أ ك ف و س خ ا ن ة حتى ولو ك ا ن ن ظ ي ف ة م غ س ل ة بذي تول ب ر ض و و س خ ا ن ة و س خ ا ن ة ل أ ن ك أ ق ل ت ب ه حق الناس وظلمت بها الناس وضربت بها الناس و آ ذ ت بها الناس أ ن ا يستجاب لهم لما نصدق مع الله عز وجل والله ثم والله م ش ك ل ة ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة في ا ل إ ي م ا ن أ م ر ي ك ا دي اصرز المبخف منها أ م ر ي ك ا ما ه ي ك و ن أ ك ث ر من هولاك وتتري وما كان عندهم من ا ل ق و ة في ذلك العصر لن تكون أ م ر ي ك ا أ ق و ى من فرعون أ ل م تر ى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا ا ل ص خ ر ة بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد يعني أكثر من أمريكا يعني من أكثر و أ ك ث ر و ا فيها الفساد أمريكا أكثر منهم فصب عليهم ربك ص و ت عذاب لله مواعيد ومواقيت لكن أ ي ن نحن من دين الله أين ن حتى ن من شرع الله ح ندرك طعم ا ل إ ي م ا ن الحسن البصري كان رجلا زاهدا وعالما جليلا قال له الناس سمته سمت الصالحين أ ص ا ب ا الجزء... ل ق و ل زعلان الامور تتقلب و اصاب يقول زعلان بس طلقان مبسوط دائما سالوه عن مصدر سعادته و عن مصدر زهده و عبادته قال لهم علمت ان الله تكفل برزقي فاطماننت رزق ه تكفل بيو الله ما ب ي أ ك ل ه زول رزقي كذا ب ي أ ك ل ه زول اثمين ما تزعزع م ز ع ز عبادك تحمد الله على ا ل ش ي ء عندك علمت أ ن رزقي أ ن الله تكفل برزقي فلا ي أ ك ل ه غيري ف ا ط م أ ن ن ت وعلمت أ ن الله مطلع علي ودي أ ه م ح ا ج ة قال الله مطلع عليه قال فاستقمت وعلمت أ ن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت عملك زول ب يعمل لك ما فيه ت عملت ه خلاص يعني تزول درس ص د ي لك ولا درس املك ي تعمل ل ر ج ب ت ك برك وعلمت أ ن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت وعلمت أ ن الموت مصيري فاستعددت استعد للموت ت ا ن ا بدو ع و ج ة ا ل د و ل ا دي كلها كانت ج ل ب ت تحت هم و ا عنده ش غ ل ة مبسوط ما عنده ش غ ل ة ك ث ي ر ة ما عنده ع و ج ة و أ ي ح ا ج ة ب ع ي د ة من دينه هو مبسوط جدا يقول الحمد لله ح ا ج ة ب ع ي د ة من الدين الحمد لله نسال الله ا يبتلين في ديننا بس يقول أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة إ ن الذي عند البلاء يضج وعند ا ل م ص ي ب ة يشتكي ما عرف المبتلي ما عرف ا ل إ ب ت ل ا ه منه لو عرف ان البلاء ده من ربنا بيعلم ان ربنا ما دار يصدمه عشان كده يطمئن مش كده لما يجينا البلاء م ا م ن ق و ل من ربنا من علم أ ن البلاء من الله رضي بالمبتلي قبل أ ن يرضى بالبلاء ل أ ن ك قلت رضيت بالله ربا ورضاك به ربا أ ن ترضى بتصريفه و ب أ ق د ا ر ه فيك و أ ن تعلم شوف ا ل س ع ا د ة ذي ان ما أ ص ا ب ك لم يكن ليخطئك و أ ن ما أ خ ط ا ك لم يكن ليصيبك يا السلام ده مؤمن لما الحديث ليس وساكيت السلام لما ذا نقلل مؤمن ده ده اتأكد نقلل فعلاً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 و أ ن يكره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان و أ ن يجعلنا من الراشدين اللهم خذ بنواصينا إلى الى ل والتقوى اللهم ب بنواصينا ر خذ إ البر والتقوى اللهم خذ بنواصينا الى البر والتقوى اللهم اجعل اجتماعنا هذا ا ج ت م ا ع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أ ر ح م الراحمين ويا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم انا ن س أ ل ك العفاف والغنى والتقى يا رب العالمين اللهم انا ن س أ ل ك العفاف والغنى والتقى يا رب العالمين اللهم انا ن س أ ل ك العفاف والغنى و ا ل ت ق ى ي ا ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ل ه م ل ا ت ع ذ ب ن ا و أ ن ت ب ن ا ر اللهم ح م ا اجب د ع ا ل ل س م ا ا ا و و ت أ ر ض ي ن ي ا ف ا ر ج ا ل ه م و ي اجب كاشف الغم ويا م ي د ع و ة ا ل م ط ر ي ن ي ا رحمن اللهم د ن ي ا ا و آ خ ر ر ة و ح م ا يا مزيل ا ل ن ق م و ي ا مسبغ النعم اللهم ن ع م ا ل أ ج ب دعاءنا اللهم أ ج ب دعاءنا اللهم أ ج ب دعاءنا اللهم أ ج ب دعاءنا يا رب العالمين اللهم, اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم صرف قلوبنا إ ل ى طاعتك يا رب العالمين اللهم لا تجعل بيننا وبين أ ر ز ا ق ن ا أ ح د ا من خلقك يذلنا اللهم لا تجعل بيننا وبين أ ر ز ا ق ن ا أ ح د ا من خلقك يذلنا يا رحمن الدنيا و ا ل آ خ ر ة ورحمهما ارحمنا ر ح م ة تغنينا بها عن ر ح م ة من سواك وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفي الختام نرجو أ ن تكونوا قد استفدتم من هذه ا ل م ا د ة مع تحيات تسجيلات الفرقان ا ل إ س ل ا م ي ة الخرطوم السوق العربي غرب موقف ج ب ر ة هاتف رقم ث م ا ن ي ة ث ل ا ث ة س ب ع ة ث م ا ن ي ة ث ل ا ث ة صفر صفر س ت ة